وتأكلون التراث أكل اللَّمَوَ وتحبون المال وتحبون المال حبَّ جمال دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الإنسان و